يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتني القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا ودرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا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 علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون وأخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا